النشرة الإخبارية. قد عزمنا قد عزمنا للمعالي ومضينا جنة الخلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء الثلاثين من شهر شعبان لسنة ألف وأربعمائة للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. ما يزيد عن ستين هالكا ومصابا من الجيش الفلبيني الصليبي بمواجهات في جزيرة سولو هلاك ما يزيد عن خمسين عنصر من الجيش النصيري بمواجهات جنوب دمشق البداية من شرق آسيا بتوفيق الله وحده يواصل جنود الخلافة لليوم الثالث على التوالي صد هجمات الجيش الفلبيني الصليبي على مواقعهم في منطقة باتكول في جزيرة سولو حيث وقعت مواجهات عنيفة لعدة ساعات وأسفرت عن هلاك ثلاثة وثلاثين صليبية وإصابة ما يزيد عن ثلاثين آخرين ولله الحمد والمنه. وإلى ولاية دمشق بفضل الله وحده يواصل المجاهدون في جنوب دمشق تصديهم لحملات نظام النصيري على مواقعهم حيث مكنهم الله أمس إثر مواجهات عنيفة على محوري مخيم اليرموك والحجر الأسود من قتل ما يزيد عن خمسين عنصر من الجيش ويعطى الدبابتين ولله الحمد والمنة أما في ولاية كركوك، دمر المجاهدون آليتين رباعيتين دفع لشرطة الاتحادية الرافضية على طريق الحويجة الرياض ما أسفر عن هلك وإصابة من فيه ماء ولله الحمد كما استهدفوا منزل قائد في الحشد الرافضي بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في قرية عواد جنوب غرب الرياض ما أسفر عن إصابة مرافقه ولله الحمد في حين هلك خبير متفجرات في الحشد الرافضي بعبوة ناسفة قرب طابزاوة يوم أمس الأول ولله الحمد وفي ولاية بغداد اغتال جنود الخلافة عنصر من الحشد الرافضي بالأسلحة الكاتمة في منطقة الفضلية شرق بغداد ولله الحمد واستهدفت مفرزة أمنية الرتل اللواء في الجيش الرافضي والمرشح في الانتخابات الشركية كريم يوسف حسن بعبوة ناسفة في منطقة أبو غريب غرب بغداد ما أسفر عن إصابته مع اثنين من مرافقيه ولله الحمد أما في ولاية شمال بغداد فقد هلك ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية الرافضية إثر هجوم بالأسلحة الخفيفة على منزله في منطقة الشيخ حمد شمال التاجي ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية سيناء حيث استهدف المجاهدون ناقلة جند للجيش المصري بعبوة ناسفة داخل مدينة العريش ما أدى إلى إعطابها وإصابة عدد من, من كانوا على متنها ولله الحمد والمنة وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. ما يزيد عن ستين هالكا ومصابا من الجيش الفلبيني الصليبي بمواجهات في جزيرة سولو هلاك ما يزيد عن خمسين عنصرا من الجيش النصيري بمواجهات جنوب دمشق وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>